فأثابهم اللَّهُ بِمَا قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ سَلَاسَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْتَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ أَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ربسم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا فَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَى اللَّهُ عَمْمَ سَلَف سلف فمن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ثقان أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة فاحرصوا عليكم صيد البد ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلايد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 ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبذون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أُولِي الألباب لعلكم تفلحون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 وَلَوْ كَانَ أَبَا أُوْحَمْ لَا يَعْلَمُنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَ إِذَا هَتَّدِيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا اللَّهُ رَأَى حَدِكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ثَنَانِ زَوَاعَدٍ مِنْكُمْ أَوْ أَخَرَانِ مِنْ وَعِيرِكُنَّ إِنْ أَلْتُمْ ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ صِيْبَةُ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 إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين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 إذ أيتُك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلاً وإذ علمتُك الكتاب والحكمة والترات والإنجيل.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 قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.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 رضي الله عنهم رضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم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 وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ سُمًّا أَن تُمَتِّمَتِرُونَ فَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 يخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، مين يصرف عنه يوم إذن فقد رحمه، وذلك الفوز المبين، وإني أمسك الله بالضر فلا كشف له إلا هو.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 قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدَ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 انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرى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 قال أليس هذا بالحق قالوا بلا ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الا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 وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدّار الآخرة خير للذين يتّقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.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 Vale oşa Allah, ləjmağəhüm, al el huda, fəlât ekkonan, nə min el jahilin. İnna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 من يشأ الله يغلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين فَالْإِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلَيْهِ إِنَّ شَأْءَ سَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَا هُمْ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 قل ارايتم ان أَخَذَ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون.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 إن أتبعوا إلا ما يُحَالَ إلَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين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 وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى كُمْ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَسُ فِيهِ لِيُقْضَى أَجْلُ مُسَمَّى ثُمَّ إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفلطون ثم ردوا إلى الله مولاهم لا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أُلْمَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَظْرُعُ مَخْفِيه لَئِنْ أَلْجَانَ مِنْهَاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِذِينَ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 وَإِمَّا يُسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُودْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ الذِّكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعوا منكم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 وأن أقيموا الصلاة واتقوه فهو الذي إليه تحشرون فهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق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 إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا "Çal, haza Rabbi, fəlâm afa, fəlal, la aühibu alafilim, fəlâm raa'el qan rabazgan,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 فَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَدِيئُ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عليم. لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوقا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم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 Olaik elzîn âteyna, hûm el-kitâb ve el-pukma ve el-nûbu, fây yakfur bîha hûlây, fâqad ك الذين هدى الله فبهداهم قتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما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 وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم فِي في خوضهم يلعبون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 ولقد جئتمونا ثرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم براء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد تصل الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر لا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء وَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا نُتَرَاكِبًا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 قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا يقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم